ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا إلا واقيده كن في ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مذكر وكل شيء إن المتقين في جنات ونجر في مقر الدين صدق عند مليك كُتِبَ بِرِنِ الرحمن الرَّحْمَنُ عَلَّمَ شم شوال قمر بحسان ben ربي أي I'll be there The behind. Good. Oh, But I am -E be there